رايد تذكرني ب ام الزهره ليش وربي حرق الدار بدت قصتي مردانش داك يا خدر ميحترق ليش جينت ستر عليا بوجود اخوتي مشفت زينب وحيدة بلا كافي تستغل يا خدر ضحف وحدتي عاني بويا عليا قد ما يخاف حتى ظلي ما يشاغب صورتي نردزور مياريد تطلع لي اخ حتى نستسمع خطوتي وانت تكشف ستر لي اللي ما يختشات او اغرق بحسره عذاب ومحنتك مره فوق التل اوقف ونو ومرا واسطي البرداد و ابن طفلتي ورا الي <تصفيق> دي بكرني بمي ليش بحرق دار بدد قصتي وراء ل كريت بنiew اro بحرق دار بدد قصتي بحرق دارingen بنو اizo اشد радس وعsho ولي ولي يا خدراني العقيل انا نسيت يعني وسطي لغرباتي نكر عيش رتي تدري بالعاب بأس لو انتنا يجيني قبل تسيل مني دمعتي هل وصايت دلي كل تايهك بس انا الدن اللي جغات بوين باقي عندي درب امشيه وانا حايره بين اود بلعتي تجري من سنين عمري على خدود وعلى الناقه فرشم صلايتي يا خدر ضحرن حنب تشيبني ليش غيارت مني ملام حيشتي وهم عباية فاطمة محترقه شوف استر الوجه حساب راحتي ايه دين فاكولني واني سنردش واني هاركي لده قصتي ساريت كل صورة بكتاب العيوب موتتني قبل ساعة موتتي ليلة حد عشر صرت مالي حال امشي ووقع وانت تسمع متني من كثرة ضرب كل شنحيل راحتي لعزة وبقيت بذلتي هي طابح بيا اه اه والمدى نعبيت عم صيبتي بالأمس معزوزة همشي ويالجفين والشهر باشر يساير ناقتي يمنعوني من البجاء لغرت تصيح وروسة حبك بالي تجرح نظرتي انشتفه مثل النصارى شلو نصير والحبل مشدود يضل براقبتي <تصفيق> اهيدي تذكرني بومي السغرة ليش واني بحرقه دا بدك ترصتي اهيدي تذكرني بومي السغرة ليش واني بحرقه اسمع بالشماتي هدخلي المجلس يزيد والله صعبة على الأجانب داخلتي عاني تربات الخدر وم العفاق في الشروع علي صرت وضيعتي ومن تعاين راس بوغو تلتقي ايه طيح فوقي يا خذر كل الجرالب سبتك وياك شل سويت وش نهج انت تطلب مني ثارح شي لقول والله من كل جسمي خدت رويحتي انت ويت دار تكرار العذاب أمي بغربتي خدت مني كل شي غالب هالحيا عني راحة وأهل بيتي وعزوتي قايدة تذكرني أمي الزغر ليش واني بحرقيتها بدت قصتي قايدة تذكرني